Olsa hezeyn. İnnâ Allah mukhrizumma tahezabud. Ve la insan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 وَْمنَ فقُونَ وَمُنَ فِ قاتُ بَظُهُم مِ بَ يَأْنُرونَ بِلم كَر وَيَن هَونَعَنمَرُوفِ وَيَقُ بِبُونَ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 ولهم عذاب مقيم